ذكرنا فيما سباق أن سيدنا قدس سره أفاد أن المشهور أفتى بصحة الصلاة في فرض الاخلال بالقبلة إذا كان الانحراف ما بين اليمين واليسار وكان الإخلال عن جهلين واستند في ذلك إلى صحيحه زراراه التي قال فيها ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ثم ذكر قدس سره أن هذه الصحيحة معارضة بصحيحة زرار الأخرى التي قال فيها استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك وقال بل يمكن القول ان صحيحه زرارا الثانيه مقدمه على الاولى لموافقتها للكتاب وذكرنا ان في كلامه وجوه من التأمل سبق الكلام في وجهين الوجه الثالث أن يقال بأن بأنه لا تعارض أصلا بين صحيحه زرارا الدال على شرطية الاستقبال بناء على ذلك في قوله استقبل القبلة بوجهك وبين صحيحة زرارة الدالة على التوسعات في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة كله والوجه في ذلك أن التعارض بينهما إنما يتم لو كان مفاد صحيحه زرارا الدال على التوسع إلغاء لمفاد صحيحه زرارا الدال على شرطيه الاستقبال وهذا غير منطبق على المقام وذلك لان لسان صحيحه زرارا لسان الحكومه على نحو التوام كما في تعبيرات المحقق العراقي قدس سره ومعنى ذلك ان الدليل الحاكم تارة يكون حاكما على نحو التوسعه كما في قوله لا صلاه الا بطهور فيقول بعده الطواف بالبيت صلاه فالحكومه هنا على نحو التوسعه اي اثبات الحكم من الموضوع الاول للموضوع الثاني وتاره يكون حاكما على نحو التضييق كما في قوله عز وجل احل الله البيع وحرم الرباء وقال في دليل آخر لا ربا وقال الإمام عليه السلام في دليل آخر لا ربا بين الوالد وولده فإن مفاد الدليل الثاني تضييق حرمة الرباء لغير الرباء بين الوالد وولده واحيانا يكون مفاد الدليل الحاكم التوسع من جهة والتضييق من جهة فهو موسع بلحاظ ومضيق بلحاظ آخر ومن أمثلة ذلك ما هو محل كلامنا فإنه إذا قال استقبل بوجهك القبلة أو قال فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام ثم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله فان هذا الدليل بلحاظ لسانه وهو لسان توسع مفاده ان القبلة لا تختص واقعا باستقبال جرم الكعبة بحيث لو خرج سهم من جبهة المصلي فلا بد ان يقع على جرم الكعبه بل ان الكعبه عفوا بل ان القبلته تشمل واقعا طرفي الكعبه بمستوى خمس و40 درجه وهي في نفس الوقت تضييق لان مفادها اعتبار شرطيه استقبال جرم الكعبه في حال الاستدبار فكان مفادها عدم اعتبار استقبال جرم الكعبه في فرض ما بين اليمين واليسار واما في فرض استدبارها فان شرطيه استقبال الكعبه شنو محفوظه فمفاد هذا الدليل عدم التحفظ على استقبال جرم الكعبه في فرض والتحفظ على اشتراطه في فرض اخر ولأجل ذلك لا يكون مفاد الدليل مصادما للأول حيث إنه يتحفظ على مدلوله في فرض آخر وهو فرض الاستدبار وإنما يكون مفاده حاكما موسعا باعتبار مضيقا باعتبار آخر ويؤكد ذلك ذيل هذه الرواية حيث إن سيدنا قدس سره لم ينقل ذيل الرواية الرواية باب عشر حديث اثنين مالي, مالي. هذا صاحب الوسائل ما نقل الذين الحديث يعني باب تسعة بلي عن ابي جعفر عليه السلام قال لا صلاه الا الى القبلة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 فإن ظاهر الذيل التأكيد على التحفظ على الشرطية في فرض آخر ألا وهو فرض الاستدبار إذن فبالنتيجه قد يقال سواء قلنا بشمول صحيحة زرارة وهي قوله استقبل بوجهك القبلة للعالم والجاهل ام قلنا بعدم شمولها بل للجاهل واختصاصها بالعالم كما اراد من يدفع التعارض يعني على كل حال لا نرى تنافيا بين المدلولين بل نرى ان صحيحه زرار الثانيه حاكم على الصحيحة الأولى على نحو التوأميات التي تكون توسعه باعتبار وتضييقا باعتبار آخر فإن قلت إذا لم تتحقق المعارضة بين صحيحة زرارة الثانية الدالة على التوسعة والأولى الدالة على الاستقبال فهناك معارضة مستقرة بين صحيحة زرارة الدالة على التوسعة وصحاح أخرى فما هذه الصحاح منها موثقة سماعه حديث اثنين باب ستة من أبواب القبلة قال عن سماعه قال سالته عن الصلاه بالليل والنهار اذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد وتعمد القبلة جهدك فيدعى ان ظاهره عدم رفع اليد عن شنو شرطية الاستقبال حتى في فرض جهل بالموضوع وتعمد القبلة جهدك وهذا يتنافى مع قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ولكن قد يقال بأن موثقة سماعاه في مقام بيان مطلوبية التحري اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك فهي في مقام بيان أن التحري إمارة شرعية على تحديد القبلة وليست في مقام بيان شنو شرطية القبلة الصحيحة الأخرى أو الرواية الأخرى بلي صحيحه زرارا حديث واحد باب واحد من ابواب القبلة عن حريز عن زراره سالت ابا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاه الفرض الذي لا يرفع ال يدعان قال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء فإن جميع هذه عفوا قلت ما سوى ذلك قلت ما سوى ذلك فقال سنة في فريضة بأن يقال إن ظاهر هذه الرواية أن القبلة فرض لا يرفع ليدعى ومقتضى إطلاقها أن لا فرق بين العالم والجاهل قاصرا أو مقصرا وهذا يتنافى مع قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة كله زهن ملي يعني تكبيرة الاحرام ولكن قد يدعى أيضا أن هذه الصحيحة في مقام بيان الفرق بين السنة والفريضه وأن للفريضه حكما وأن للسنة حكما لأنها في مقام بيان شرطية الاستقبال بشنو بعنوانه كي نتمسك بإطلاقه لإثبات الحكم في فرض الموجه الصحيحة الثالثة وهي معتبرة عبد الله ابن سنان حديث عشرة باب اثنين وفي معاني الأخبار وفي الأمالي من معان الأخبار والأمالي سيدنا الصدوق, الصدوق عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد. وش سمعت تتعال محمد بن عيسى بن عبيد؟ خشادمي. خشادمي؟ ها؟ قاليه. لقد اصاب شيخنا. شنو؟ قاليه. إيه لقد أصاب شيخنا بن الوليد. في كل ما قال إلا ما قاله في محمد بن عيسى ابن عبيد ولا أدري ما رابه فيه على نسخة ما رأيه فيه على نسخة أخرى وهو قد كان على ظاهر الوثاقة والعداله هذه مشكلة محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولهذا يسمو محمد بن عيسى بن عبيد سموا شنو يونسي لأن مسلكه مسلك يونس يونس كان شنو نقاد للأخبار يرد كثير من الأخبار ويطرحها فلذلك تهمه الأصحاب بأنه ليضيع الأخبار ويهملها لأنه يطرح كثيرا منها فلذلك شكوه إلى الإمام عليه السلام فقالوا أف يونس بن عبد الرحمن ثقاه هذا السؤال ناشئ عن مسلكه أف يونس بن عبد الرحمن ثقاه اخذ عنه معالم ديني قال نعم محمد بن عيسى بن عبيد سلك مسلكه سموشنه يونسي آه. عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال إن لله عز وجل حرمات ثلاث ليس مثلهن شيء هذا تجيبها في الخطابة سيدنا كتابه وهو حكمته ونوره وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من احد او لا يقبل من احد توجها الى غيره وعتره نبيكم صلى الله عليه واله فيقال ان ظاهر هذه الصحيحه او ظاهر هذه المعتبره حيث قال وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبلوا من أحد توجها إلى غيره أن القبلة هي عين الكعبة وهذا يتعارض مع قوله ما بين المشرق والمغرب قولوا يا قبلة كله وقد يجاب عن ذلك بأن هذه الرواية بصدد بيان الأئمة وأن الله وجعل للناس أئمة ثلاثة الكتاب والكعبة وعترة نبيكم فإن كلا من الثلاثة إمام للخلق ولكل إمام حرمة فالتوجه الى غيره هتكن لحرمه الله عز وجل الذي جعلها فيه فهو في مقام ذم التوجه لغيره لانه في مقام بيان شرطيه استقبال، فكما أن التوجه لغير أهل البيت أو التوجه لغير الكتاب هتكون لحرمة الله عز وجل، فالتوجه لغير الكعبة كبيت المقدس وأمثال ذلك من الواجهات الأخرى ايضا هتكون لحرمة إلهية. حرمات ثلاث. ليس مثله شيء من توجه غيره. وغيره يعني يعني يحتمل يعني تحتمل يقبل توجه إلى غير الكتاب، أو تحتمل يقبل توجه إلى غير عتاد النبي. <تصفيق> نريد أنا ما أتناقش في هالفقرة شنو مدلولها. أنا قاعد أقول بأنه ظاهر السياق أنه في مقامي جعل الإمامة لهؤلاء ما أناقش أنا في خصوص هذه الفقرة لا. وبالتالي فهذه الصحاح وغيرها التي لم نذكرها اما لضعف سندها او لوضوح عدم دلالتها فهذه الصحاح وغيرها لا تتعارض مع صحيحه زراره الداله على التوسعه وان ما بين المشرق والمغرب قبلتون فان قلت المجموع من هذه الصحاح يدل بالدلاله التزامية على شرطية ال... شنو استقبال جرمل ال... كعباء حتى صحيحه زرار الأولى التي قالت استقبل بوجهك القبلة ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإنها وإن كانت بحسب مدلولها المطابقي داله على قاطعيه الالتفات لكنها بمدلولها الالتزامي داله على شرطيه القبله اي الكعبه تبين نتيجه بلحاظ المدلول الالتزامي لهذه الصحاح يقع التعارض بينها وبين صحيحة زراره الداله على التوسعه قلت كما هو مكرر مرارين وفي كلمات الاعلام ان المتكلم ليس في مقام البيان من جهه مدلوله الالتزامي فان من تكلم بكلامين فهو في مقام بيان ما يكون الكلام وسيله لتفهيمه عرفان وما يكون الكلام وسيلة لتفهيمه عرفان وقدح المراد الاستعمالي من في ذهن المخاطب هو مدلول المطابقي للكلام وعم المدلول الالتزامي فيقتنص بالمناسبات كمناسبة الحكم للموضوع أو ما أشبه ذلك من المناسبات الارتكازية فالمتكلم ليس في مقام بيانه وبما أنه يشترط في التمسك بولوياي بالإطلاق كون المولى في مقام البيان فلا يصح التمسك بإطلاق المدلول الالتزامي ما لم نحرز بقرينة خاصة أن المولى في مقام بيانه والمفروض أن التعارض على فرض شمول شرطيه الاستقبال الجنو لمن صلى ما بين المشرق والمغرب جاهلان نعم على فرض التعارض بين صحيحه زراره الداله على التوسعه وبين الصحاح السابقة يمكن ترجيح الصحاح السابقة بموافقتها للكتاب لأجل الاختلاف مع سيدنا قدس سره في المبنى فإن سيدنا قدس سره افاد بأن إطلاق الكتاب لا يصلح للمرجحيه كما ذكر ذلك في بحث الحج في الجزء السابع والعشرين من الموسوعة صفحة مئة وتسعة وخمسين بأن إطلاق الكتاب لا يصلح للمرجحية والسر في ذلك أن الإطلاق ليس ظهورا لنفس الكتاب وإنما الاطلاق بحكم العاقل بحسب تعبير له أو من باب عدم ذكر القيد بحسب تعبير آخر ولكن الصحيح أن الإطلاق كما ذكر الأعلام ظهور سياقي للخطاب وليس أمرا منفصلا عنه نعم العاقل يكتشف المراد الجدي. وهو ان الحكم مجعول للطبيعي على نحو لا بشار بواسطه هذا الظهور السياقي المبتني على مقدمات الحكم لا ان الاطلاق حكم عقلي فان العقل ليست وظيفته إلا الادراك وليست وظيفته الحكم فالعقل اذا طلع على مقدمات الحكم راى ان سياق الخطاب سياق ان ما يريده المتكلم فهو يذكره في كلامه وما لم يذكره في كلامه فليس مرادا له ومقتضى هذا الظهور السياق اكتشاف ان المراد الجدي هو اللا بشرطيه كما ان عدم ذكر القيد ما هو الا شنو ما هو إلا منشأ من مناشئ الظهور السياقي فهو واسطة في ثبوت الظهور السياقي وليس واسطة في العروض بحيث يعد هو الدال على الإطلاق فبناء على ذلك يكون إطلاق الكتاب شنو مرجحا لإحدى الطائفتين على الأخرى وقد يقال بأن صحيح ماكو واحد يطفلين هذه دخنة خسنة ميم شغلين نعم ندوره ندوره يقول شيخ ندور وقد يقال بان صحيحه زراره الدال على التوسعه هي المقدمه في مقام التعارض لفتوى المشهور على طبقها بناء على ان مطلق الشهره روايه او عمليه أو فتوائيه من المرجحات بناء على الكبرى التي تبناها السيد الأستاذ دام ظله وهي أنه متى ما كان في أحد الخبرين المتعارضين ميزة توجب صرف الريب إلى غيره حال التعارض كان مرجحا ولا خصوصية للمرجحات المنصوصة وإنما ذكرت من بابل مثال وحيث إن الشهر ميزة في أحد الخبرين المتعارضين توجب صرف الريب منه إلى غيره وهو معارضه كانت مرجحا بناء على هذا المبنى لكن قد يقال بأن الصغرى ممنوعة حيث نقل سيد المستمساك الفقيه النبي قدس سره عن الناصريات والمبسوط والمقنعات والخلاف والسرائر والوسيلة والغنيا والمراسم انهم افتوا ببطلان الصلاه لمن انكشف له انه صلى لغير القبلة ولو انكشف له ذلك شنو اثناء الوقت وقال بان مقتضى كلماتهم شنو عدم الفارق بين ان يكون ذلك بين أن ينكشف أنه استدبر أو أنه بين اليمين واليسار فعلى الخلاف فيما يستظهر من كلماتهم لم نحرز شكرة العمل بصحيحة زرارة كي تكون مرجحا على معارض هذه الجهة الثانية من البحث ذكر سيدنا قدس سره الشريف أنه في فرض الجهل بالحكم أي الجهل بأصل شرطية الاستقبال مقتب القاعدة إذا صلى وانكشف أنه لغير القبلة بطلان صلاته ولو كان ما بين اليمين واليسار لي صحيحتي لا تعاد الصلاة إلا من خمسة بل للكتاب الدال على شرطية جرم الكعباه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطراء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 أو شمالا فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلته. لكن سيدنا يقول بأن المنصرف من هذه الصحيحة فرض الخطا في الموضوع لا فرض الجهل بالحكم فإن ظاهر التعبير يقوم في الصلاة ثم ينظر فان ما يتصور فيه ان ينظر او لا ينظر هو من كان مشتبها في الموضوع بان صلى الى جهه غفلة او خطا ثم نظر بعد الصلاه فتبين له انه صلى لغير القبله فقال ما بين المشرق والمغرب قبله ولا شمول فيها للجهل بالحكم, بالحكم.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 إلى جنون اشتباه في الموضوع بمقتضى قوله وهو يرى أنه على القبلة والنتيجة يقول فالأقوى هو البطلان ووجوب الإعادة لمن صلى لغير القبلة جاهلا بالحكم ولو كان ما بين اليمين واليسار عملا بإطلاقات أدلة الاستقبال السليمة عن المقيد من غير فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر وإن كان القاصر معذورا إلا أن المعذورية لا تعني صحة صلاته ويأتي الكلام في البقية الحمد لله رب العالمين سأل الله اليكم بسم الله الخوي في كل يوم ولكن ولكن أحيانا.